أ ض ف ي ت على الحسن ا ل ع ب ق فالورد تضوع و ا ع ت ن ق ى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا اضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع و ا ع ت ن ق ى حسن يا رب لنا الخلق ا طهره فلا يحوي نزقا و ج ع ل ه يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا يا الخلقا فالعبد رب بأسفل على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا خ ل د مقعده في قربك أ ح م د م ل ت ح ط ا من كان له خلق حسن سيكون ا ل أ ق ر ب في الرفقاء خيت على الحسن فالورد فلا نزقا كم اثنى الله على خلق في احمد اصدق من صدق قد ادب ربي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 خلق ا ل ق ر آ ن شميلته فضل الرحمن به رزقا لقيت على الحسن العبقا فالورد ت ض و ع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهر